نسمع كثيرا عن الوهابية ونسمع أنهم يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض المشايخ أن الرسول تنبأ عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم نجد قرن الشيطان فما هو جوابكم على هذا الكلام الحقيقة أن هذا الشؤال مع الأهف الشديد راسق أثره في كثير من المسلمين والوازع عليه قديما هي السياسة لكن هذه السياسة قد مضى زمنها وانقضى لأنها كانت سياسة من دولة الأتراك ولا أطيل في هذا إنما هي لفة نظر فقط كانت سياسة من دولة الأتراك يوم خرج رجل من أهل العلم والإصلاح وهو المسمى بمحمد ابن عبد الوهاب في بعض البلاد النجدية يدعو من حوله إلى الإخلاص الذي أشرنا إليه آنفا في عبادة الله وحده ولا يشرك معه غيره ومن ذلك مثلا مما هو لا يزال مع الاسف الشديد اثروا لا تزالوا قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الاقليم الذي خرج في ذلك المصلح حمد عبد الوهاب هذا الاقليم إلى, الى الان والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الإسلامية المصرية الاردنية فضلا عن بلاد الأعجمية فضلا عن إيران وما خبر القميني وفاته والإعلان عن اتخاذ قبر كعبة يحج إليها الإيرانيون ما ذلك الخبر عنكم ببعيد هذا الرجل لما خرج ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده اتفق لحكمة يريد الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد العائل القائم الآن فتعاول الشيخ مع الأمير عاون العلم مع السيف وأخذوا لا تزال قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الأقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح حمد عبد الوهاب هذا الأقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشر.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 لحكمة يريدها الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وصعود جد من العائلة القائمة الآن فتعاول الشيخ مع الأمير تعاون العلم مع السيف، وأخذوا ينشرون التوحيد دعوة التوحيد في بلاد نجد ادعونا الناس طارة وهذا هو تارة بالكلام وتارة بالشنان. من أجاب بالكلام فهذا هو المطلوب وإلا لم يأتي إلا بالقوة فانتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرى علما أنه بلاد النجري وسائر البلاد الإسلامية التي حولها من العراق من الأردن من من لأخره كانت كلها محكومة بحكم الأسرار الخلاف المتوالفة. فلما بدأ اسم هذا رجل بعلمه وذاك الأمير بإدارته ينتشر وينتشر خشيا الأسرار أن تظهر هناك في العالم الإسلامي. دولة تناهض دولة الأسراخ فأرادوا أن يخضوا عليها وهي لا تزال في أقر دارها بإشاءة الإشاعات الباطل عنهم والكاذبة والمفترات مما جاء في السؤال أو ذلك مما هو نسمعه كثيرا وكثيرا فأنا قلت آنها أن السبب الأساسي سياسي وهذا هو لكن السياسي هذه قضي عليها ولسنا الآن في بحث تاريخي لكن السبب الآخر هو جهل الناس جهل الناس بحقيقة هذه الدعوة وهذا الجهل يذكرني بقصة كنت قرأتها في بعض المجلات أن رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوة محمد عبد الوهاب التي يسمونها بالوهابية لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطائهم فيما يقولون لأن لفظة الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها الوحابي نسبة للوهاب ومن هو الوهاب والله تبارك وتعالى إذن النسبة للوحابي هذا أمر يشرق ولا يصدق. لكن قام مثل ما بيقول عنه في سوريا في أذانهم شيء وهي مثل البعبع شيء مخيف جدا الوحابي ما بيعتقدوا بالرسول ما بيأمنوا غير بأله ذكرني هذا البحث بأولئك الاثنين وهو ما يتناقشان وهو ما يتناقشان ويداعي الجاهل أنه هدون ما بيعتقدوا, ما بيعتقدوا إلا بالله أما محمد رسول الله ما, ما بيقولوا إلا لا إله إلا الله وعن رشان كما يتلخصة باعتبار شاميه لازم نريكنيها باللغة الشامية بيقولوا مر السيارات الأنصل أو السفير السعودي في هذا البلد وإذا من تبع السيارة براستريب شورا واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة تقول الله كيف تقول في هؤلاء الناس ما بأمنه غير بأضرى وعلمه هو العلم الوحيد في الدنيا هل يكتب عليه إشارة التوحيد الذي قال عليه السلام فيها أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله كيف بدخول هدول الجماعة تروا عليهم وهذا علمهم المرفوة ينبي عما في صدورهم من الإيمان هذا شيء الشيء الأكبر والأهم هذا علم ممكن أن يقال علم مزور يعني دعاية مغرضة والآخر لكن ما بالهم حتى اليوم يحجون كل يوم بأمان واطمئنان لم يكن ذلك يحظون به في زمن الأقراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة أنتم تعلمون أن في كثير من السنين بالنسبة لأبائنا قضا عن أجدادنا كان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدون للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج من من قطاع الطرق يا سبحان الله هذا الشيء مضى وانقضى بأي سياسي بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوهابية حتى هذه الساعة فإذا اترضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المخروم بالإيمان بأن محمد رسول الله زور مهتان ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد اللهم إلا الزيادة التي تذكر في البلاد الأخرى في مقدمة الأذان ومؤخرة الأذان فلا يقال هناك اتباع منهم للسنة لا إنكارا لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الأنهام جميعا في كل زمان وفي كل مكان وإنما التباع للسلف وكل خير كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة ثم يصبح صلونا صلاتنا ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر يصلون عليه ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هد وهابي ما بحب الرسول ما بصلى الرسول يا جماعة الله هذه فرية يبطلها واقع هؤلاء الجماعة بحيث لا يمكن أن يقال هؤلاء في بلادهم يداهنون الساكنين خارج بلادهم لماذا نابع من قلوبهم الإمام لا إلا إلا الله وأن محمد رسول الله وسير على منهاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا أقول دون نقص لأن هذا النقص طبيعة الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينرد لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون نقصان من حيث العبادة دون زيادة قد يكون هناك نقصان مثلا بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نياب هذا نقص لكن هذا نقص لا يخدج في عقيدته لا يخدج في اسلامه فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة بما هم ضريئين منه كما يقال براءة الذئب من دم المعقوب